فضيلة الشيخ عاطية صقر نود أن نعرف أثر السحر في النفس الإنسانية ورأي الإسلام فيه السحر أمر يمارس من قديم الزمان كما ذكر في القرآن الكريم والمصادر الأخرى ولكن له لا يؤثر إلا بإرادة الله سبحانه كما قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وقد حرمه الإسلام علما وعملا إذا كان فيه اعتقاد بأنه يؤثر بنفسه دون تدخل لإله أو غيره وأجاز بعض العلماء تعلمه كثقافة يميز بها بين الحق والباطل والمعجزات والدجل كما أجاز العلاج به مع اعتقاد أنه وسيلة للشفاء إلى غير قد تفيد وربما لا تفيد والأمراض الجسمية والعقلية والنفسية لها علاجها الذي يعرفه المختصون وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا العلاج فقال ما معناه يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داءا إلا وضع له دواءا علمه من علمه وجهله من جهله وهو صلى الله عليه وسلم داوى بالحجامة والفصد وأمر البعض بالتداوي عند الحارث ابن كلدة على الرغم من أنه لم يكن مؤمنا ومن العلاج ما هو منصوص عليه في القرآن الكريم والسنة النبوية كما قال تعالى عن عسل النحل فيه شفاء للناس وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يشكو اخوه الما في بطنه اسقه عسلا وإذا كان الدواء مادة كالعسل وغيره فإن في قراءة القرآن وفي الدعاء للمريض ورقيته بذكر الله علاجا وشفاء بإذن الله بناء على عموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وعلى صدقه وتقرير الرسول له في من قرأوا من الصحابة الفاتحة على سيد الحي الملدوغ فشفاه الله وأباح لهم الهدية التي اعطاها لهم وبناء على الرقى التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم